Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah, akbar Allah, Ashhad Mm hmm. hai ya عبد المال فأطفاهم ونسوا الموت فغرهم الأمل ولو شاء ربك لجفت الأنهار وما أصاب النبات بلل نحمده طبارك وتعالى ونستعين به على كل أمر جل ونستغفره لمن تاب منا ومن في المعاصي لم يزل ومرجوب رحمة تعونا ولا نبلغه بسواها فدا وأشهد أن لا إله إلا الله ملك فحكم فعدل قدر الأمور في الأزلي فلحكمة لم يفعل ولحكمة فعل وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال فعل ألم ترى كيف اصطر على الأذى وقد ناءت الجبال بما حمل فبالكذب رموه وبالسحر اتهموه فما وهن ولا عند دعوته انفصل وفي ثقيف قد حوطوه وبالحجارة أصاروه فما فقد الأمل ألا تراه قد أمر بصرة الأرحام وحين قضعوها هم وصل؟ ألا تراه قد أمر بكفالة الأيتام وحين بدلي بهم كفل؟ أما أرأيته حين أمرنا بالعفو كيف ضرب لنا أروع مثل؟ أرأيته وقد فر أصحابه يوم حنين كيف كان هو البطل؟ أرأيته حين فقد فلدة كبده قلت صبره أو ترك العمل أرأيته حين غفر له في التنزيل فارغه الوجل أما علمت أن الرسول نور يصطبع به فكم أعظى وكم بذل والله لو لم يجد مؤمنا في عصري لظل يدعو وما اعتزل اللهم صل وسلم وبارك على من بيع وجاج الملة اعتدل وبنور سنتي بالشرع التمل واجعله الشفيع لنا يا ربنا حين البعث واجعله الشفيع لنا يا ربنا حين البعث إذا ما روح بالجسد اتصل واصبح الهلاك دون النجاة هو المحتمل وارض اللهم تبارك وتعالى عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى وبمدد من عده سبحانه وما توفيق إلا بالله عن التضحية من أجل الوطن سلوك العظماء والشرفاء التضحية من أجل الأرضان سلوك الشرفاء والعظماء وما زال العظماء من أهل مصر من أهل مصر كما كانوا في الماضي يضحون من أجل وطنهم ومن أجل مصرهم ويسارعون لنيل الشهادة ولنيل شرف الشهادة وحتى نكون أيها الأحباب حريصين على وقاننا مضحين من أجل المدافعين عنه لابد أن نلقي النظر عن أهل مصر في القرآن الكريم من هذا العنوان ندقق ونقف وقفة مجازة عن أهل مصر في القرآن الكريم كيف كانوا مضحون كيف كانوا إيجابيين كيف كانوا يشهدون بالحق حتى إذا رأينا العظماء في أوقاتنا أو من قبل ذلك أو من بعد ذلك إلى ما شاء الله نعلم أن هؤلاء هم المصريون إذا رأينا العظماء الآن يضحون وقبل هذا التاريخ العظماء وبعدهم إلى أن يأث الله الأرض ومن عليها الكريم. ايها المسلم اذا لم تكن تعرفت على اهل نصر في القرآن الكريم فتعال معي هذه الدقائق المعلونة لنرى اهل نصر في القرآن الكريم. فاهل نصر في القرآن الكريم ايجابيين. ايجابيين. عندهم ايجابية. يشاركون في المواقف المختلفة. لا يبقى فى حسبانهم اللى مبالاة التي وقدت عند طائفة القليلة منا تعليش بالتعبير من لله الدارك قولك يا عم انا بقيش دعوة طالما بعيد عني طالما مش هتضرني هذا كلام لا يرضاه الدين وهو غريب على مصر وأدلها بيش حاجة اسمها بعيد عني. هيضره ايه? ما عند جارك اليوم سيكون عندك غدا. وما قال اجرك اليوم سيقول غدا. وهكذا ايها الاحباب فكلنا نعيش في بلد واحد وفي وطن واحدة بد ان نكون حريصين على هذا الوطن ولتحلى بالهيجابية كما تحلى بها اجدادنا قبل أن يأتي الإسلام إلى مصر اقرأ أيها المسلم في صورة القصص في أوائل الصورة تجد ذلك الرجل المصري الذي ينص القرآن على رجوليته راجل لأن الرجول لها معايير ولها مواصفات فليس كل ذكى من رجلا هو عفقا لكل إنسان التصف من صفة الزكورة وظهر شاربه أو أطلق نحيته أنه أصبح في تعداد علم الرجل أن هناك مؤامرة اغتيال ستصيب موسى عليه السلام كيف أنه هناك مؤامرة على رجل صالح على رجل من الأبقياء على, على رجل من أنبياء الله عشي عمل ماله من موسى انت بعيد عني ما ليش بيه فأنت أيها المصري مهما كنت في أي موقف من المواقف وجاءتك الفرصة لأن تضحي في سبيل وطنك فلا تبقى ولا تتوانى ولا تتكاسل واعلم عندك من العظماء ومن الشرفاء وقد تنام منزلة الشهداء والشهداء وأحياء عند ربهم يرزقون عندما تجد أو تعلم أن هناك أجزاء من الناس تريد أن تضر بأمن الوطن أو بإقتصاد الوطن أو بمصلحة الأوطان فمن الإيجابية أن تتخذ وظيفة سريعا ومن الإيجابية أن تقدم الحلول إن كان عندك حل لهذه المسألة ومن الإيجابية أن تعلم من يستطيعون حل هذه المعضلات. كما بس جماعة لا الرجل قدم حضر ثم وجه النصيحة لموسى عليه السلام حيث أبره بالخروج فكان الرجل الله أو فكان هذا الرجل من أهل مصر فهل لنا نتحلى بالإيجابية أيها الأحباب أهل مصر في القرآن الكريم يشهدون بالحق يشهد بالحق مهما كان شخم المشهود عليه ومهما كان عظم من يشهد عليه انه ينطق بالحق وما زال فينا من ينطق بالحق كما كان موجودا قبل ذلك من ينطق بالحق بقى ذلك ايها المسلمة بصورة يوسف عليه السلام، وقد تربى في مصر ونشأ في مصر والتالي تذكر الله عد ودل له من يشهد له من اهل مصر وسبحان الله كان الشاهد من اهل المشهود عليها ها الشاهد كان من اهل المشهود عليه كان مصريا وكان يال اهل مصر اقرأ بصور يوسف عليه السلام وشهد شاهد من اهلها وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فقدقت فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين على شكل هذا الشاهد الذي كان من اهل مصر اقول قولي هذا واستغفر الله عظيما لي ونأخذ <تصفيق> الحمد لله نحمد ونستعد به ونتوكل عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وَأَنَّ مُحَمَّدَ الْعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُمَّ صَلِّهُ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَى سَيْدِهُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمُ ثم أما بعد أيها الأحباب ليس رجال مصر في الأهل في القرآن الكريم فقط غُظَمَاء شُرَفَاء وإنما أيضا نساء مصر في القرآن الكريم غُظَمَاء شُرَفَاء علَّمنا العالم بأسره المبادئ مش رجالة بس يا جماعة لا نساء مصر نساء مصر بالقرآن الكريم نرغنا المثل الأعلى في الثقة بالله واليقين في الله والتوفل على الله والتضحية من أجل العقيدة وعندنا نموذجين سنقف مع كل نموذج وقفة قصيرة النموذج الأول أيها الأحباب أمنا السيدة هاجر أمنا السيدة هاجر المصرية والدة سيدنا إسماعيل علي وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم تسليم ضربت لنا المثل الأعلى أو ضربت لنا هذه السيدة المصرية المثل الأعلى في اليقين بالله والثقة بالله والتوقر على الله ما دام أن الإنسان يفعل ما الله. سبحان الله. السقة في الله واليقين والتوقل على الله. ما دمت انك تتمر بامر الله فلم يضيع الله. ما دمت تتمر بامر الله فلن يضيع الله عز وجل أي أبواب لنا قصة قطزا أو نسرد حكايات وإنما نلقي الضوء على هذا الموقف في كلمات قصيرة معنودية عندما يقرب. وانظر هايضا هل ضجعها الله? هل تركها الله? كلا لم يتركها الله ولا تضيعها الله لانها علمت انها او انه مأمور من قبل الله هذه المواقف والامداد الالهيه التي تنزل على عباده يقول ان الامداد موجودة ولكن اين القلوب التي تستقبل هذه الامداد والله يا جماعه ربنا موجود ورحمة ربنا موجوده بس بين القلوب اين القلوب الخاشعه اين القلوب المتوكلة? اين القلوب الخاضعه التي يمكن ان تستقبل هذه الامداد بتوكلها بلى اعمل وتوكل وسيأتيك المدد كما اتى عباد الله الصالحين منذ او من وقت السيدة هاجر الى ما شاء الله عز وجل هذا هو النموذج الاول اما النموذج الثاني ايها الاحباب امرأة مصريه تقف امام جبروت جبروت من الجبابرة وصل به التجربة بعقيدتها بإيمانها وبتوكلها على الله تبارك وتعالى لذلك استحقت السناء واستحقت الجنة وكانت متأدية سيدة مريم حكى عنها القرآن سيدة امرأة فرعون حكى عنها القرآن الكريم انها انها اطمألت او ارادت ان تطمئن على الجار قبل ان تسكن الضار فقالت كما جاء في الكتاب العزيز واضرب الله مثلا من الذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت ربي ابني لي ابن لي فان عندك ابني لي عندك طلب الخجار قبرة الضار فأعطاها الله عز وجل ما طلبت وتحدث عنها القرآن وتلك هي امرأة مصرية فللوطن حق علينا يستحق أن نضحي من أجله وأن نستشهد في سبيله وأن نكون إيجابيين قد أولئك الذين يريدون لهذا الوطن أن يتراجع إلى الوراء وأن ينهزم ولن ينهزم أبداً, ما دام أبدا يتخلقون بأخلاف وما ومدى يطبقون منها الله عز وجل فلا بد أن يلحقهم النصر نصر بإذن الله نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا الله أغفر لنا ذنوبنا وإصرقنا في أمرنا وتنبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم احفظ مصر من كل مكر وسوء اللهم احفظ مصر من كل مكر وسوء اللهم االم بين قلوبنا اللهم واحد بين صفوفنا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم اجعل دائرة تدور على أعدائنا اللهم من اراد مصر بسوء فدمره واجعل الدائره تدور عليه ومن ارادها بخير فوفقه رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا والوباء اللهم ارفع عنا والوباء اللهم اجعل البركة في كل امورنا رب العالمين لما لتدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هملا إلا فرجته ولا دينة إلا قضيته ولا ميت إلا رحمت ولا ميتلا إلا عافيته ولا صاحب حاجة إلا قضيتها لم يسرته له يا رب العالمين أبدأ القول وأجمع الموعظة في هذه الآية الكريمة إن الله يغلو العدل والإحسان وإتاءة الكربة وينهى عن الفحشاء والسنكر والبط جعلكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يأذكركم واستغفروه يغفر لكم 的呀